ولازلنا مع القاعده الثالثه القاعده الاولى او الرابعه القاعده الاولى الامور بمقاصدها بمقاصدها لا يزال او لا يرفع بالشك القاعده الثالثه المشقه المشقه تجلب التيسير اذا لازلنا مع القاعدة ماذا الثالثه الثالثة المشقة تجلب التيسير وهذا هو الدرس الرابع والأربعون صلى الله عز وجل أن يوفق أحد طلبة العلم ويقوم بتفريغها إذن قلنا هذه القاعدة بنى علي الفقهاء رخصهم وذكروا أيضا أسباب التخفيفات الشرعية وقلنا من الأسباب ذكرنا أنثلة كثيرة وكنا في الدرس الماضي تكلمنا على مسألة الطلاق ومسألة الرجعة وقلنا يقال لها الرجعة والرجعة ومعنها رجوع المطلق إلى منطلقها لماذا؟ لأنه أحق بزوجته ما لم تنقضي عدتها ما لم تنقضي عدتها وتبين منه وتبين منه آنذاك لابد من ماذا؟ من ماذا؟ استشارة الوليد واستشارتها هي أما قبل أن تخرج وتنقضي قبل أن تخرج وتنقضي عدتها فلا بل هو أحق بها وبعولتهن أحق بردهن كما ذكرنا أن الرجعة تكلم عليه الفقهاء قلنا هل تحتاج الرجعة إلى الإشهاد أم لا ومنهم قال بالإشهاد وذكروا بعض العلم وذكرنا تلك العلن أو أشرنا إلى بعضها ومنها أثر عمران بن حسين وذكرنا عنثلة كثيرة وعلى أنه قال من راجع زوجته بغير إشهاد أنه لم يشهد أنه في غير سنة طلق في غير سنة وراجع من غير سنة أي من غير أن يعتبر السنة في ذلك ولذلك أمره أن يشهده فقال فليشهد الآن في رواية ويستغفر الله ولكن قلنا روايه فيها مقال ولماذا المدار على ماذا المدار على ان الأثر او الحديث من طريق ابن سيرين عن عمران وابن سيرين لم يسمع من ماذا من عمران لم يسمع من عمران هؤلاء الذين اشترطوا ماذا اشترطوا شهودا اشترطوا شهودا هذا قال به الامام الشافعي طبعا وخالفه في الجديد والعمل على ماذا؟ العمل على الجديد القول الراجح ثم بينا أيضا بماذا تحصل الرجعة أو الرجعة بالقول أم بالفعل فإذا قلنا بالفعل وهل تحتاج إلى نياة أم لا؟ إن إنما الأعمال بالنياذ كما ذكرنا أيضا لا يجب ولا يلزم إعلامها عند الرجعية هل يلزم الشارع المطلق أن يخبرها بأنه يرجعها كما ذكرنا أيضا أنه إذا تزوجت وهي لم تعلم بماذا بالرجعة ففيه خلاف هل ترجع للأول أم لا كلام طويل وذكرنا أيضا هل رضاها معتبر في الرجعة أم غير معتبر كذلك ذكرنا رضا وليها هو معتبر في الرجعة أم غير معتبر يعني يستشيرها وتقول رذيت أو تقول لم أرضى يستشير ولي وليها أم لا يستشيره هذا خلاف بين العلماء الصحيح رضاها ورضاء ولي غير معتبران أو غير معتبرين غير معتبرين عفوا ثم أيضا ذكرنا أن مسألة العدة مسألة العدة فيها كلام طويل وذكرنا بعض ما قال الفقهاء في هذه المسألة ولسيما في مسألة الطلاق وبعضهم توسع وبعضهم ضيق إلا المالكي يقالوا مذهبون أوسع من مكة والعراق إلا في باري الصفي والطلاق واليوم عندنا الدرس الرابع والأربعون الرابع والأربعون ولازل لو ارتباط بماذا؟ لو ارتباط بالدرس السابق في مسألة الرجعية وحاولت أن أطيل وإن كان هذه مجرد رؤوس أقلام هذه مجرد رؤوس أقلام أمليها عليكم وأنتم بإذن الله عز وجل بعد التوسع إذا شئتم أن تزيدوا فلكم ذلك اليوم عندنا قاعدة معروفة عند الفقهاء هل الرجعية يلحقها طلاق أم لا يلحقها هل الرجعيه يلحقها طلاق ام لا يلحقها هذا سؤال هل الرجعيه يلحقها طلاق ام لا يلحقها لان العلماء تكلموا في مساله الرجعه وان الرجعيه يلحقها طلاق او لا يلحق بل كذلك ان كانت في العدة كانت في العده يعني المطلقه يلحقها طلاق ام لا يلحقها هما مساله ما هو الجواب اذا المساله الاولى الاستاذ عبد الصمد المساله الأولى الأولى هل الرجعيه هل الرجعيه يلحقها طلاق ام لا المساله الثانيه ان كانت في ان كانت في العده يلحقها طلاق ام لا اذا هذه رؤوس الأقرام عليها سنتكلم اليوم إن شاء الله ومن هنا ننطلق في هذه المسألة أقول في الجواب خلاف مشهور بين الفقهاء بين راجح ومرجوح ولا أريد أن أعيد وأن أكرر وإن كان في الحقيقة كلما تكرر الشيء تقرر في الذهب ان الراجح ما قوي دليله والمرجوح ما ضعف دليله دليله. هذا من باب الأدب مع الفقهاء ومع العلماء ولا نقول على أن هذا القول باطر تحت نعالنا لا ينبغي إن, أن يكون هناك نوع أدب مع الفقهاء بصرف النظر على خلفياتهم وبصرف النظر في مسألة تعصبهم للمذاهب وبصرف النظر إذن على كل فكل على فغرة واتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ولا عن الحديث لأنه سبق أن قلنا بأن حديث اختلاف أمة رحمة لا يصح لأنه بالمفهوم معنى أن اتفاق الأمة نقمة وهذا لا يقول بها عاقل وإن حاول الحافظ الصيوطي رحمه الله تعالى أن يقول بأن الحديث صحيح المهم هذه المسألة خلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام لتيمية في اختياراته الفقهية شيخ الإسلام له اختيارات مهمة تسمى الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام و repli القيم أيضاً تلميذ شيخ الإسلام المثار wishes اختيارات سمناها المسائل الفقهية المسائل الفقهية إذن الخلاث قائم بين ماذا؟ بين الجمهور وبين شيخ الإسلام وتلميذه وبين شيخ الإسلام وتلميذه ولذلك انظروا بارك الله فيكم لا نخاف كون الناحية الأولى جمهور والناحية الثانية هما رجلان هما رجلان لأن الحق الحق ولو كان مع طفل يجب الرجوع إليه والميل إليه والذهاب إليه الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك كما قال عبد الله بن سعود رحمه الله ورضي الله تعالى عنه الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك أنا لا أقول وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله ولا أقول ولكن أكثرهم لا يعلمون ولا أقول ولكن أكثرهم لا يعقلون كما يقول بعض المخالفين للجمهور لا أقول ان شاء الله في مسألة الطلاق الجمهور شددوا وشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى راعى مسألة التيسير والتسهيل على الأمة ورسيما فيما يتعلق بمسألة الفروج فلذلك لا يرى الطلاق الثلاث يلزم وسجن من أجل هذه الفتوى وسجن أيضا تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى بل يقال بأنه مات في سجن القلعة تحت ماذا؟ تحت هذه الفتوى وأشياء أخرى وأشياء أخرى والآن الآن حاول الناس أن يؤيدوا رأي شيخ الإسلام بتيمية رحمه الله تعالى وهذا أولى المفتبه في أول الإسلام وفي القرون الاولى. كان الطلاق أن يلعب بكتاب الله وأنا بناء ذلكم الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان لكن سيدنا عمر كان في زمن النبي سراصمه في زمن أبي بكر الصديق ونصفا من شطرا من زمن عمر في, في إماراته ثم المرأة الناس أسرعوا للطلاق جعلوا الطلاق الثلاث يلزم ولذلك المالكية قالوا لربما يجمعها في مجلس واحد في كلمة واحدة ولربما الكناية يقع الطلاق الثلاث بالكناية يقول لها طعامي حرام عليك فإذا قالوا هي الطلاق الثلاث أو اذهب إلى بيت أبيك قالوا الطلاق الثلاث أو قال لها بنتي بنتي علي بنتي فقالوا الطلاق الثلاثة حتى قالوا هب أنها في كلماتين قد جمعت هب أنها في كلماتين قد جمعت يعني تجمع الثلاث في كلمة واحدة في كلمة واحدة كان مسألة الحجاج المعروفة مع زوجته فقال له اذهب وطلقها وعطيها أموالا في كلمتين ولا تزيد فقالها كنت فبنتي فقالت له أيضا هي كنا فلم نحمد وبنا فشكرنا وقالت له خذ الأموال هدية لبشارتك لأن الحجاج طلقها المهم الشاهد عندنا أنهم قالوا أنها في كلمة قد جمعت نرجح تا لا نبعد الرجعة تا لا نبعد النجعة نرجع إلى ماذا؟ إلى الرجعة حتى لا نبعد النجعة نرجع إلى الرجعة الرجعة قلنا المرأة المطلقة إذا كانت في العدة هي رازلت في العدة وراجعها وراجعها أو كانت مطلقة هي مطلقة هي مطلقة مر على طلاقها شهرا وقال هي طالق أيضا هل يلزم هذا الطلاق الثاني؟ أرجو قالوا يلزم إذن ماذا تفعل؟ تستأنف عدة ع... العدة قالوا نعم إذن هذا الشهر الذي كان مر من طلاق الأول الآن ملغي تبدأ تستأنف من هذا؟ عدة جديدة تستأنف عدة جديدة من قال هذا؟ الجمهور الجمهور هم من قالوا هذا ماذا قالوا؟ قالوا بأن المرأة إذا طلقها زوجها ثم راجع في عدتها ثم طلقها ثانية قبل أن يضاجعها قبل أن يطعها فماذا تفعل؟ تستأنف لنفس لنفسها عدة جديدة أم تبني على ما مضى من عدتها الجواب قالوا تستأنف, تستأنف من عدتها أو تستأنف لنفسها عدة جديدة ولا تبني على ما مضى من عدتها من قال بهذا القول الله. وسبحان الله هذا القول به الجمهور لا يستيان به على أنه يظهر بالنظر إلى ما ذكره شيخ الإسلام نتيمية وابن القيم يظهر أنه رغم أن الجمهور قال به يظهر أنه مرجح وتصوروا من قال به طاوس هو إمام إمام أهل اليمن وقال به أبو قلابة قال به أيضا عمر بن دينار وقال به وقال به سعيد بن عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز وقال به إسحاق وقال به أبو ثور وقال به أبو عبيد وقال به أصحاب الرأي مدرسة الرأي هذه مدرسة الرأي هم الأحناث وقد غلط من قال المالكية لا أصحاب الرأي هم الأحناث قال به المنذر وذكر هذا في إجماعاته ولذلك لا يلتفت إلى كثير من إجماعاته وإلى كثير من إجماعات الإمام بن حزم وإلى كثير من اتفاقات بن عبد البر لا يلتفت إليها فلذلك قالوا بأن هذا إجماع بل قال بها القول أيضاً الإمام أحمد في رواية هذه رواية ابن منصور قال إن الإمام أحمد نفسه قال إذا طلقها ثم راجعها دون أن يقع المساس فطلقها دون المساس فطلقها قال ماذا عليها؟ عليها أن تستأنف لنفسها عدة جديدة ولا تبني على عدتها على ما مضى مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا إذن بل قال الثوري وهو إمام من الأئمة حتى قالوا كان هذا كان إمام جمع العلم والورع جمع العلم والورع وكلمة الحق عند السلطان الجائر فرحمه الله زعم أن هذا إجماع زعم أنه إجماع الفقهاء على هذا قال بأن هذا إجماع الفقهاء على هذا طيب كيف يقول بأنه إجماع مع وجود المخالفين إذن هذا الإجماع وقع فيه انخرام أم لا وقع فيه انخرام فالخرامه واضح طبعاً إلا أن يكون هذا الإجماع من باب إثنانه، فما فوقهم جمعه من باب إثنانه فما فوقهم جمعه أما الإجماع ألا يخالف أحد فهذا لا أبداً لأن هناك مخالفين ولمن يبار Gel为什么 وأن هناك مخالفين ولذلك قال عطاء وقال الامام الشافعي في احد قوليه وله في المساله قولان في احد قوليه قال الامام احمد ايضا في احدى الروايتين له في المساله روايتين له في المساله الامام احمد في المساله عنده عنده روايتان في المساله ماذا قال في قال تبني على ما مضى من عدتها وقال في الثانية تستأنف لنفسها عدة جديدة مفهوم تستأنف لنفسها عدة جديدة إذن ذكرنا ما قال أصحاب الرأي وما قال الحنابلة وما قال قالت الشافعية فماذا يا ترى قال الإمام مالك الإمام مالك قال إذا قصرد الزوج الإضرار بها يعني طلقها ثم راجعها بمجرد بقي على عدتها خمسة أيام خمسة أيام عند يعني طرق الآن مرع عليه مرع على الطرق شهران وخمس وعشرون يوما خشي أن تخرج عدة أثناء قال؟, قال قد راجعتك قد راجعتك ففرحت وجاءت إلى البيت وإلى به فوجئت بأنه واقف في الباب قال لها أنت طالق أنت طالق إذن ماذا تفعل هنا تستأنف العدة من جديد طيب هل هذا الرجل أراد الإصلاح أم أراد الإضرار بها؟ أراد الإضرار بها فيقول الإمام مالك يعامل بنقيض قصده يعامل تبني أم تستنف؟ تبني بقي لها كم؟ بقي لها خمسة أيام تبني نقول لها, لها بقي لك خمسة أيام أتمي عدتك أتمي عدتك ولا تبني على أ... ولا تستأنف عدة جديدة هذا الكلام للإمام مالك لما قيل له لماذا قال لأنها أراد الإضرار بها وهو يعامل ماذا بنقيض قصدي قصده الإضرار ولذلك يقولون من استعجل شيئا قبل أوانع قبل بحرماني يعني خشية ان تخرج عدتها ان تخرج عدتها واذا بها ماذا تتزوج غيره وهو لا يريدها ان تتزوج غيرهم فلذلك قال امام مالك تبني على ما مضى من عدتها واذا لم يريد الاضرار بها بنت على ماذا استأنفت عدة اخرى جديدة هذا كلام الجمهور باختصار والكلام فيه طويل ومعلوم في كتب الفقه ومعلوم في ماذا؟ في كتب الفقه طيب إذن هذا كلام لمن؟ للجمهور ذكرنا المدائب الأربعة وذكرنا أيضا غيرهم معهم لكن ما هو يا ترى قول شيخ الإسلام من تيمية وقول تلميذه ابن القيم وقول تلميذه ابن القيم رحمه الله قال ابن تيمية في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن قال يدل على أنه لا يجوز إرضاف الطلاق للطلاق لا يجوز هذا كلام رائع لا يجوز إرضاف الطلاق للطلاق وهي لازالة مطلقة وترضفها طلاقا آخر هذا. إن هذا أصلا بمجرد ما تسمع بأنها هي مطلقة لم تكمل عدتها وطلقها مرة أخرى تعلم أنه أراد الإدرار بها تعلم أنه أراد الإدرار بها فلذلك قال رحمه الله لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة هذه هي الغاية هذه هي الغاية والصحيح إن الغاية هنا داخلة وإن كان المالكي يقول وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل وحتى دخل كما سيأتي إن شاء الله في النحو وسنستانف إن شاء الله شرح متن الأجرومية يوم الأربعاء يوم الأربعاء لابد من المقدمة ثم بعد ذلك نبدأ في ماذا في بعض القواعد التأصيلية ونبدأ في شرح المتن بإذن الله تعالى ولكن شريطة أن يكون المتن عندكم محفوظة والقواعد والحقائق والأضاد أن تكون محفوظة بإذن الله يوم الأربعاء في نفس الساعة بإذن الله ثم بعد ذلك ربما نغير الوقت ونزيد في الساعة بإذن الله تعالى فإذا ماذا يقول شيخ الإسلام نتيمية؟ هل يجوز إرضاف الطلاق للطلاق بدون أن تنقضي العدة أم لا؟ الجواب لا لا يمكن أبدا ولا يجوز إرضاف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أي نعم أو حتى يراجعها أو يراجعها إما أن تنقضي العدة أو يراجعها ولكن شريطة أن يلمسها أن يلمسها يراجعها, أن يراجعها ويضاجعها لأن الله عز وجل إنما أباح الطلاق للعدة إنما أباح الطلاق للعدة أي لاستقبال العدة فمتى طلق الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة أم استأنفت العدة بنت على العدة ولم تستأنف باتفاق العلماء ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين لا يمكن أن تستأنف أبدا ولذلك إن كانت المسألة على باتفاق وإن كان هناك خلاف شاذ غير معتبر من قال بهذا الخلاف؟ أو من خالف خالف خلاس هذا معروف وخالف أيضا ابن حزم الظاهر ماذا قالوا؟ هؤلاء خالفوا من؟ قالوا بوجوب استئناف العدة قالوا بوجوب استئناف العدة وهذا طبعا قول ضعيف لماذا؟ ما هو السبب يا طرى؟ لأنهم كانوا في أول الإسلام إذا أراد الرجل أن يطلق مرأة أراد الرجل الإضرار بزوجته وبمرأته طلقها حتى إذا شارفت شارفت انقضاء العدة راجعها لماذا؟ ما الهدف من ذلك؟ الهدف الإضرار بها راجعها ثم طلقها لماذا يفعل هذا؟ ليطيل حب حبسها فهي تعيش بين طلاق وطلاق وطلاق وطلاق إلى أن تموت دون أن تتزوج غيره هذا في أول الإسلام ولكن ما جاء الإسلام؟ تحرمها إما عندما تفرم العدة العدة معروفة أما أن تراجعها ثم تطلقها مرة أخرى ثم أيضا تراجعها ثم تطلقها ليطول ماذا حبسها وتطول المدة فهذا لا فلو كان إذا لم يراجع تستأنف العدة لم يكن حاجة إلى أن يراجعها لم يكن حاجة إلى أن يراجعها ما دم تستأنف العدة ولذلك شيخ الإسلام نطيمه رحمه الله بيّن أن العدة لا تستأنف بدون رجعة العدة لا تستأنف بدون رجعة مطلقاً كيف مطلقاً؟ سواء كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة أو يقع ولا تستأنف أو يقع ولا تستأنف إذن فهذا كلام شيخ الإسلام لتينية منطقي وواقعي وفق على التيسير والتسهيل والتخفيف ونحن مع قاعدة المشقة تجرب التيسير تجرب التيسير هذا ونؤكد من باب الأمان العلمية أن مذاهب الأئمة الأربعة عندهم بأن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار والإيلاء ويرث أحدهما صاحبة ويرث أحدهما صاحبة هذه مسألة أخرى يعامل بنقيل قصدهم إذا كان مريضا وطلاقها الاضرار بها ايضا. خشي ان ترث في ماله. او صاحب اموال ثريت. ولكنه طلق خشي ان تشارك اخوته وامه ووالده وابنائه في في الميراث. في الميراث. هل ترث? الجواب نعم ترث. حتى ان إن بعضهم يطلقها ومباشرة يتزوج أخرى يتزوج أخرى وهو مريض فإذا مات من نفس المرض إذا مات من نفس المرض نقول له المطلقة تريث وهذه على خلاف الثاني على خلاف قيل إن لها صداق المثل فقط لأنه يعامل بنقيد قصده حتى في نفس إذا كان المرض المرض الذي كان طريح الفراش به يعني كتب فيه واعطى ثلثا لفلان وثلثا لفلان قيل انه لا يلزم هذا العطاء الا إذا اجازه الورثه الا اذا اجازه الورثه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان تصدق وانت صحيح شحيح تحب الغناء وتخشى الفقر أما إذا بلغت الروح الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا فأنا له أوان الصدقة أرضك يتصرف في أموال من؟ أموال ورثة ولذلك قالوا تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معترض تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معترض لأننا ربما قصده ماذا قصده التقليل من الميراث يعني إذا تزوج قصد التقليل أو طلق قصد الإضراء قصد الإضراء فيعامل بنقيض قصده فيعامل بنقيض قصده بل مذهب الأئمة أنها تريث وترث إذا ما تتوى في العدة إذا ما تتوى في العدة بل حتى ان من القدامى زعم أن ذلك بالإجماع إن القدامى في المغني زعم أن ذلك بالإجماع على أن هذا يعني كثير من الإجماعات ينبغي أن يعاد فيها, فيها النظر المهم على كل. باختصار هذه نقطة كنت أحب أن أنبئ عليها فقط لكن أرجع وأقوم هذه مسألة الرجع الآن فيمنها بقيت مسألة أخرى وهي مسألة اجتماعية تقع كثيرا ولسيما أخص بلادنا المغرب ومصر. ومصر ولعل في بلدان أخرى لكن لا نعلم بذلك أنهم يقولون علي بالحرام علي بالحرام وإذا قال الرجل علي بالحرام هل يقع الطلق الحلف بالحرام يقع به الطلق أم لا يقول الرجل علي بالحرام كثير من العلماء قالوا هذه أو هذا يمين يعتد بها هذا يمين يعتد بها وهل تدخل في مسائل الطلق قالوا تدخل في مسائل الطلق والصحيح مسألة فيها خلاف كبير هذه مسألة فيها خلاف وأرجحه أرجحه أنه لا طلاق إنما هي كفارته كفارت يام وأعطيكم مثال الرجل ثريب وقال علي بالحرام علي بالحرام قال المالكية تطلق عليه زوجته والطلاق بائن ولكنهم اختلفوا هل هو بائن بينون صغرى أم بائن بينون كبرى يعني بينون كبرى حتى تنكيها زوجا غيرها بينون صغرى ويمكن أن يرجعها تسمى الرجعية اللي تكلمنا عليها سابقا ها؟ هذه بينون صغرى بينون كبرى معنى أنها حتى تنكيها زوجا غيرها طبعا بعقدين صحيح شرعي وأن لا يكون هناك المحلل والمحلل له الله المحلل والمحلل له وأيضاً بشرط أن يكون قد دخل بها أما إذا عقد عليها ثم لم يضاجعها ثم طلقها لا نقول له لا أو تزوجها ولكنه لم, يقع لم تقع المضاجع الجواب لا الجواب لا إذن هم أن الرجل قال علي بالحارة وقف مع هذه المسألة أنه قال علي بالحرام ورجل ثاري جدا سبحان الله هذه اللفظة لا تنصرف إلا إلى المرأة لماذا لم تنصرف إلى عمارته وتبقى في سبيل الله ولماذا لا تنصرف إلى سيارته الفخمة والفاخرة وتبقى في سبيل الله ولماذا لا تنصرف هذه الكلمة إلى ماذا إلى قصرهم تنصرفين المرأة فلهذا لا دليل على هذا لا دليل على هذا ولذلك عبد الله بن عباس كما في أثر معروف صححة ومسلم قال من حلف بالحرام فهي يمين يكفرها فهي يمين يكفرها في رواية فهو يمين يكفرها وطبعا سيأتي إن شاء الله أنه يجوز فهي يمين يكفرها كما يجوز أن تقول فهو يمين يكفرها لأن القاعدة تقول الضمير إذا توسط بين المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان جاز فيه وجهان والأمثلة في القرآن كثيرة وهذا سيأتينا ان شاء الله في دراسة علم النحو وأنتم تعلمون قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله الشهور مذكرة ولا مؤنثة شهور مؤنثة إذا المفروض لو كان في غير القرآن لقلنا إن عدة الشهور عند الله إثنة إثنة إن عدة الشهور عند الله إثنى شهرا شهر مذكر ولا مؤنث مذكر فالضمير هنا بين المذكر اللي هو شهر والمؤنث اللي هو شهور لان الشهور على الراجح مؤنثه ولذلك قال ابن الزمخشري قومي تجمع وبقتل تحدث لا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث لا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث اذا إن عدة الشغور عند الله اثنى شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ماذا قال؟ منها ولم يقول منه أربعة حرم إلى آخره فالضمر إذا توسط بالمذكر والمؤنث يجز فيه جانكما سيأتنا إن شاء الله في دراسة علم النحي ولهذا قالوا في العمل الفاسي إنها للأسف لما عطلنا شرع الله كان هناك الفقهاء يجتهدون في ابتكار ما يسمونه عمل فاسي وعمل أندلس وعمل كذا وعمل كذا وكل هذه الأعمال مخارفة لشرع الله حتى عمل فاسي هذا يمكن أن يسمى عمل فاسد وليس عمل فاسي أو عمل فاسق هو الذي يقول وطلقة بائنة في التحريم وحرف به لعرف الإقليم وطلقة بائنة في التحريم يعني قال إذا قال الإنسان علي بالحرام فهي طالق فهي طالق هل الطلاق هنا البيانونة صغرى أم البيانونة كبرى قالوا المسألة ترجع إلى العرف ننظر إذا كان في عرف الناس على ان الرجل إذا قال المرأة أنت علي أو علي بالحرام تطلق عليه الطلاق بائن بيننا كبرى خلاص بائن بيننا كبرى على حسب عرف, عرف أهل فانس ليس هو عرف ماذا؟ أهل تطوان وليس هو عرف أهل تونس وليس هو عرف مصر وهكذا أن فانس كان عندهم معتبرة حتى قالوا قد ولد العلم بأم الأرضي وبالمدينة تربى فدري ودقى بمصر كذا تغربى بأندلس وبفلسة أكيلة ماذا أكيل هناك؟ أكيل هناك الفقل الفقل اللي هو قال فلان وقال علان وقال تلان حتى إن كان بعضهم يقصد من يتقن فقهة تحفى أو شرحة تحفى العاصمية قال فيهم واحد ما من جبلي وعربي يفي إلا ويقصد إمام المتحفي وكانوا يجتهدون في دراسة مختصر الخليل حتى إنهم ذكروا كم منطق فيه وكم مفهوم حتى قال بعضهم وقد حوى مئتي ألف مسألة من مسألة وقد حوى مئتي ألف مسألة نطقا ومثلها من المفهوم كارثة ثم بعد ذلك كان هناك أبو شعي الدكالي يدرس صحيح البخاري فما كان يجلس إليه أحد حتى إنه يقول مرة في بعض أحيان يجلس عنده إثنان وهؤلاء الإثنان يقول أن نحن لا نجلس حب في الحديث ولكن العمل على الشيخ الخليل ولكن نحن نجلس تبركا بالحديث فقط أما العمل على ماذا؟ العمل على الشيخ الخليل حتى أحدهم هنا الفرطاخ في تتوان جاءه شخص وذكر له قول النبي صلى الله خلاف ما قضى به القاضي فقال له إن عدت إلى هذا سجناك العمل على قول خليل وليس على الحديث بل قال البعض العمل بالحديث حرام العمل بالحديث حرام فكان أبو شعب الدكالي يدرس عنده كرسي ليس كهذه الكراسي الآن لموجودة الكراسي الحاديثية الكراسي العلمية أنا أسميها الكراشي الكراشي العلمية يعني اللي هي موجودة عند حراسي العقيدة أو الحقيبة أو الله ما أدري العلفاء العلماء اللي هو على وزن العلفاء لا هؤلاء كان رجل من آله الحديث ومرة كان يدرس كتاب الإيمان ويبين مسألة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ومعروف عقيدة الأشاعر الثالوث الذي يشهر الثالوث النصارى فكان ماذا يقول قالوا لو كتبوا لو تحت أو في كرسيه قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفة ولولا رهتك لرجمناك وما أنت عالنا بعزيز فجاء ووراء الكتابة فكتب تحت كتابتهم تحت هذه الآية الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فالشاهد عندنا الشاهد عندنا إنما اسألت علي بالحرام لا يلزم أبدا هذا ليس بطلاق وإنما هو يمين يمين كفارته كفارة يمين بينما حتى من باب المعرفة فقط أبين لكم بأن هناك تفصيلا معروفا عند الفقه لأن هذا اختلفت فيه طائف طائف الأولى إن يحصل الإنسان هذه الطوائف من بابي عرفت الشر لا للشر ولكن عرفت الشر لتوقيه حتى لا يلقى الإنسان فيه ولكن لا يعني إن هذا الشر لك إذا كان يخالف الشر الله فهو شر كما ذكرنا الأمثلة التي ذكرنا انظر طائفة أولى منها من هذه الطائفة الحسن البصر هو من كبار التابعي والنخعي وطاوس ومن أهل الرأي أبو حنيفة وصاحباه وصاحباه هما أبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني وأيضا الشافعي وتلميذ أحمد وإسحاق وغيرهم ماذا قالوا من قال علي بالحرام هؤلاء الذي ذكرت قالوا إنها يمين أو يمين طلاق إذا نوى طلاقا إنها يمين طلاق إذا نوى طلاقا إذا قال علي بالحرام قالوا هذه يمين الطلاق لكن بشرط إذا نوى بهذا اليمين طلاقا ومعلوم انهم يقولون في الطلاق لا من القصد وان يصيب محله لا بد من القصد وان يصيب محله يعني افهموا لي هذه القاعده اذا فهمتم هذه القاعده لعلكم تعرفون يعني من اين تؤكل الكتف القصد ويصيب محله ماذا يشترط في, في الطلاق يشترط القصد وأن يصيب محله ما معنى هذا القصد يعني يشترط النية وأن النية في اللغة ما معنى النية في اللغة القصد وفي الاستراح عبارة عن عن البيعات القلبي نحو يراه موافقا لغرض من الأغراض من جب نفعين أو دفع درهم أحسنتم هذه الدروس الأولى في الأمور بمقاصدها نيانا كانت تكلموا على نيانا ماذا الفارقة أو الصادقة الفارقة نيانا الفارقة فإذا قصد الطلاق وصادف محله كيف ما صادف محله هم قال أنت طالق يقول لاش أنت طالقة لماذا لأن الطلاق بيد الرجل إلا في بعض الصور كما سياتي إن شاء الله لأن الطلاق أنت طالق كما تقول هي حائض أنت طالق أنت طالق فالمؤمن إذا قال أنت طالق ولكن صادف الطلاق عادتها هل يلزم الطلاق على الراجح؟ لا يلزم وأن يكون الطلاق سنيا وليس بدعيا وليس بدعيا لأن هذا بدعي أو إذا كان الطلاق معلقا حتى ولو كان مقرونا باليمين حتى ولو كان مقرونا باليمين يقول لاحظوا إذا والله إذا ذهبت إلى بيت فلانا فأنت طالق الفقهاء والجمهور يقولون هي طالق ولكن بالنظر إلى القاعدة التي ذكرنا هي طالق ولا ليس طالقا ليس بطالق لماذا؟ لأنه بدعي هذا لي يكون معلوم عند الصحابة أنهم كانوا يعلقون الطلاق فالطلاق كان معروف عند الصحابة كان معروف عند الصحابة وأما عدد الطلاقات عدد الطلاقات أيضا فبحسب نيته فبحسب نيته كما سيأتنا ان شاء الله هذا الطائفة الأولى الطائفة الثانية ومن هذه الطائفة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت بل وابن عمر وأبو هريرة ذهبوا إلى أنها هذه علي بالحرام أنها يمين طلاق أنها يمين طلاق بائن بينون كبرى بينونا كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره طبعا هذا قول كيف هو مرجوح أقل أحواله النقول مرجوح والذي سبق أيضا مرجوح والذي سبق أيضا مرجوح وقال الحاكم وأن أبي ليلى ومالك ومالك قالوا هذا في المدخول بها أم مطلقا هذا علي بالحراب هو, هو طلق باهم بينونUB أو يمينو طلق باهم بينون 있고요 هل بالمدخول بها أم بغير المدخول بها كيف المدخول بها يعني تزوجها أو جاب البيت غير المدخول بها عقد عليها عقدا شرعيا وعقد يعني عقد عليها كتب عليها إذا المدخل بها يلزمها الطلاق قل له إذا قال علي بالحرام الجمهور على أن المدخل بها نعم لكن غير المدخل بها غير المدخل بها قيد ذلك الإمام مالك قال إذا غير المدخل بها يكون طلاقا بشرط إذا نواه إذا نواه فهمتم يعني امرأة دخل بها جاب البيت هذه جاب البيت ثم قال علي بالحرام. قال وهذه طالت. هذا طبعا قول يعني نحكيه فقط. والامام مالك قال هذه اذا كان مرأة دخل بها. لكن اذا عقد عليها ولم يدخل بها. قال هذه لا يمكن ان يكون طلاقا بشرط الا بشرط واحد. ما هو الشرط? اذا نوى الطلاق. يقول علي بالحرام وينوي انه يطلقها قال انذاك يلزم ولا يلزم؟, يلزم, يلزم؟, يلزم قالوا يلزم ومن من ذهب ايضا الى انه يمين طلاق ولكن واحد طلق يمين واحد باين بيننا صغرى وليس بيننا كبرى ذهب الى هذا الحكم ابن عيينة وحماد بن ابي سليمان وسفيان الثوري وما من ومالك ومالك وفي روايه خويز بنو في روايه خويز بني مندم عنه خويز بني مندم عنه وبمن ذهب الى الى ان الطلاق به اي بهذا بهذه الكلمه علي بالحرام انه طلاق واحد رجعي من قال بأنه طرق واحد رجعي الزهري, الزهري. وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون يقال هذا روية أيضا عن عمر يقال هذا روية أيضا عن ماذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم ولها بالطائفة إلى أنها يمين منعقدة منعقدة انعقد في منعقد في الكفاره في الكفاره ومن من رويا هذا ابو بكر وعن عائشه و ذهب الى هذا ايضا ذهب الى هذا امنا عائشه رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وغيرهم كالأوزاعي وأبي ثور وأبي ثور وذهب الطائفة يسير إلى أنه لا شيئا لا شيئا عليها أو عليه فلا هي يمين الطلاق ولا هي منعقدة ولا, هي ولا كفارة فيها ومن قال هذا قال هذا مصروق والشعبي وأبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن وربيعة وأسبغ. هذا أصبغ من المالكية هذا أصبغ من المالكية فقالوا لا شيء عليه نقف هنا في اليمين المنعقدة أو الغير المنعقدة الطائفة التي قالت هي يمين ولكن لا شيء عليه فلا تنعقد بل هي يمين لغوين بل هي يمين لغوين والصحيح إن شاء الله كما سيأتي كفارة أكفارة يمين والدليل ما يأتي في سورة التحرين قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرموا ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم واللهم لكم نقف هنا ونذهب للصلاة وإن شاء الله غدا تحضرون غدا إذن غدا إن شاء الله الدرس الذي لم نلقي البارحة نستدركه إن البارحة كان عندنا اجتماع بالرباط ولذلك فاتنا درس درس ماذا؟ الأربعة ونلقيه ونست... غدا بإذن الله في نفس الساعة والإخوة اللي معنا في سكايب يعني يسمعون غد ندص في نفس الساعة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه ساعة كاملة إن شاء الله تكفي وتفي بالغرب السلام عليكم